اللَّنِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آمِينَ آمِينَ never له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي الله تكاد السلام துய சம் பண்ணு சந்த உணவி அம் من مائتك طولا بونى بحمد ربهم ويم كانوا في وادي ما في الوادي ألا إن الله هو